على موجات صوت عرب من القاهرة. انا في انتظاره. يومياً وعلى مدى الساعة. كل يوم يقول الإذاعة. انا في انتظاره. في انتظارك اليوم. امام المايكروفون رحاب الله سالم وشادي سمير ودليل مسافر صنّية داود محمد <تصفيق> انا في خير. شايد صباح الخير يا شادي صباح الخير على كل المستمعين صباح الخير صباح الخير كل مستمعين انا في انتظارك يوم الخميس وكالمعتاد يعني احنا مطالبين نرتب الترند او الخبر أوه. الاقوى <سؤال> انا انا عارف ان برست مين موضوعات كبيره وكانت دي بس اجلناها للاسبوع جاي لان في احداث في ترند،, ترند يعني بيحصل كده في ترند الترند الاول طبعا وفاهه مارادونا يعني امال الاثنين هم على خطه القدمين هو لا هو في واحد كرة القدم وفي واحد عن الجو امبارح صور احنا بدأنا الشتا الشتاء بدأ ويمكن ده اللي خلانا نقرار الموضوع اللي كنا مرتبينه يا اللي احنا حابين يوم خليت يكون يوم مختلف مع المجتمعين ولو في أحداث ممكن تتأجل بنأجلها لكن أما يكون في حاجة فصلة في الأسبوع ومهمة لازم نتكلم معاه مع انت مطر الترند ده خاص بك انت لا اللي لا. اللي انت <تصفيق> اللي تغيبت في المطر امبارح قبل القطب طول عابت كان مش عارف ايه في العربية هو امبارح بشراحة كان يوم حاسل يعني مين. الناس كلها كانت متوقعة من المطر مش هيكون غير في التندرية وفي الساحل الشمالي وفي المرسى مطروح وفي العالمين اتفاجأوا ان على العصر كده او قبل العصر الجو مرة واحدة شتا وسقعه وهوا وتراب يعني تقريبا الفصول فصل الاربع كانت في حوالي القاهره عندك على الفصل اه ما بحكش معاك كان عندك مطر لا ما انا بحكي <تصفيق> لسه احكي كنت في خلاص كلام انا عندي عشان انا اكتوبر كان عندنا بدأ المطر يمكن بدأ بن قريب من الطريق الصحراوي وبدأ يمكن بعدها لقيت بقى صحابي وقرايبي بيكلموني ان هم في البلد يعني انا بدأت الاول عندي في اكتوبر وساعات نازل مطر شديد ورعد وبر وشوره مره واحده تحس ان انت ما بعد... بعدها ده قعدت حوالي نص ساعة تظبط بقى تيجى على وسط البلد تيجى موجه مشاء الله اه فكانت جاوا امبارح مره واحده الشوارع كانت مليانه ميه لان انا امبارح اتجولت في كذا كذا منطقه في المهندسين البلد وطبعا عندي في اكتوبر وهنا صوتك في, في الزحمه يعني لا شفت بصراحة يوم غريب كانت لا وكان المطر موقف الاشاره بشكل فظيع وتقريبا كان يعني, يعني الجميل في في الرحلات ان انت عادة ما بتنزليش من البيت كتير بس بس في وقت ما قالوا ما تنزلوش عشان في سوء احوال جويه تقررتي تتجولي انا عارفه بس انا عايز اقول لك ان انا كنت حابه ان انا انزلي الحدث يعني انا طبعا انا بقول مختلفه يا <تصفيق> احنا لولنا طبعا ان الجو هي بسيء وكده من النوم اهنا ناحية تانية بقى من كرى الارضية تجمع الخامس اه <كرة> اه <ده كرة تصفيق> فصحينا لقيت الشمس طلع جو جميل جدا جو رأى وبعدين على الساعة اربعة كده العصر مم انا متابع الاخبار ان الامطار غزيرة في مدينة مصر الامطار غزيرة في وسط البلد الامطار غزيرة في كده مكانش عندنا بعدين جيت حوالي ربع يا ساعة مطر غزير فعلا اه بس مكان كده وبعد كده خلاص فده اول مرة الحمد لله دي كانت دايما هي كده دايما هو اللي بيغرق يعني بس الحمد لله ربنا سترها معانا خدنا الاول الشوفنه وبعدين قبل ما تبدات شويه صغيرين شويه ميه <تصفيق> دول ده وعندنا كده بس الحمد لله يعني الجو كان لطيف امبارح طبعا التريند الخاصة بالحب اللي هو المطر لا عايزين <تصفيق> المستمعين يكلموني ويحكولنا عن يعني اجواء المطر دي عملوا فيها <تصفيق> ايه يحكولنا في المنطقه بتاعتهم كانت المطر شديد ولا لا يعني المستمعين المجتمعين يكونوا مرسلين لنا طبعا وموضوع الاساسي طبعا عندنا موضوع نكرة القادمة معموما ومرادونا مرادونا اسطورة مرادونا يعني آه يعني آه زي ما قلنا كلنا احنا طبعا جيل ما شوكت طبعا في كاس عالم 90 جيل بتاعي 86 كنت صغير ما شفتوش قوي لكن شوكت طبعا بديوهات لي حاجة خرافية مرادونا اسم يعني يكفي ان احنا لو اتكلمنا ان حتى الان حتى الان الجيل أو اولادنا هما بيلعبوا كورة لما العيب يحاول يعمل مهارة عليه قوي يقولوله انت فاكر نفسك مرادونة يعني يعني حتى ما تقلش في فيه فيه يعني من بارة بتكلم مع ناس اصحابي سيدي وليه لا رونالدين واحرف ميسي احرف كريستيانو واقوى لكن مارادونا الاسطورة حتى لو في لاعبين بنفس المهارة لكن مارادونا ربنا حباه انه فعلا بقى اسمه مرتبط بالمهارة العالية كلمة دائما انت فاكر نفسك مارادونا يعني يعني, يعني مارادونا ده حاجة فعلا لا تتكرر اسطورة بمعنى الكلمة نجوم كرة القدم بالأمس كلهم آه يعني آه نعوا مارادونا لكن أكثر حد أثارت فيه بليه بليه هو بيتكلم عن أسطورة آه كروية مارادونا قال إن هو فقط صديق رائع وقال بالحرف الواحد آه إن مارادونا أعظم من لمس الكرة بقدمه ده لما بليه يقول عن مارادونا وقال أتمنى يا صديقي أن نلعب كرة قدم مرة أخرى مع في السماء يعني ده اه ده يمكن نعلم بليه لامارادونا ووكن ليه كلمة تقريبا يا شدي مارادونا لما سألوه من عشر سنين او خمساشر سنة تقريبا سألوه برنامج تلفزيوني بتتمنى ايه يكتب على قبرك وهو كان لسه في شبابه يعني فقال اتمنى ان اشكر الله اني لعبت كرة القدم لاناني شعرت أنني ألمس السماء بيدي ده يمكن ما أراد أن يكتب على قبره تقبل وفاته بسنين يعني قال إن طبعا السعادة اللي كان بيشعر بيها هو بيلعب كرة القدم ماردونا في البرازيل وفي عدد من المدن وفي من من الدول أعلنوا الحجارة تلاتيام زي وزي كل رؤساء الدول زي يمكن الشخصيات الكبيرة ماردونا بيلقى احتفاء كبير جدا بعد وفاته طبعا وابل وفاته طبعا في اي مكان كان كاريزما غير طبعية وكان شخصية قوية جدا وكان اسمه اسم كبير جدا دياجو أرماندو ماردونا رحل عم علامنا بالامس فطبعا ده الحلقة تساعتنا مخصصة للترند ماردونا وانتظامات الامتار وايضا يعني غدا طبعا برضو كرة القدم في نهاية حاجة. أفريقيا والأول مرة في تاريخ الأهل والدمالك طباية كرة المصرية في هذه المباراة فإحنا فآ كرويين شوية النهاردة ونتكلم أكثر عن مارادونا وعن كرة القدم وازاي هي عشق للجميع ازا كان كلمة ماردونا وناخد منها جملة ان بشكر الله ان اني لعبت كرة القدم لان انا اشعر ان لمست السماء بيدي فا اه كم السعادة اللي انت بتستمتع بيها في الكرة القدم زي لعبة بسيطة اه ممكن توصلك هذا القدر من السعادة او بتلعبها بتدعبها او انت بتشاهدها تليفون او اتنين خمسة سبعة سبعة واحد تمانية سبعة اثنين نكلمونا وقلونا اه في موضوعنا النهاردة وحديثنا طبعا عن كرة القدم وماردونا والامطار منها <تصفيق> Yeah! Oh معنا الأخوة والأصدقاء وفقاراتنا وحدثنا اليوم في انا في انتظارك هذه الفترة طبعا عن كرة القدم ومارادونا وفاته بالأمس وايضا مباراة الغد الاهلي والزمالك حديث ممتد والأمطار طبعا. والشتة بدأ بشكل كبير. جدير. برضو تخيل لست دافي يعني احنا مش الشتاء مش متعودين بعد المطر بيبقى الجو دافي كده يعني برضو. إن شاء الله <سؤال> الأيام <سؤال> الجاية <سؤال> هنا حلقات عن المتخصصين في الأرصاد الجوية يكلمون عن إن إحنا في شهر دخينا على شهر 12 هو والجو لسه فيه دسا يعني أو محتمل بتلبس حديث إلى لكن برضو مش زي شتا دخلوا فتأخير ده يمكن تغييرات مناخية اكيد وحاجات مخاصة بتغيير المناخ على مستوى العالم لكن برضو الشيء دخل يعني بس مش بتقلو احنا نستهدين اللي جاي ان شاء الله يكون افضل و اهم حاجة ان احنا عايزين برضو من نتبه المستمعين ان هما لازم يلتزموا بالاجراءات الاختراضية علشان طبعا اكيد كلنا محتاجين نتطمن على بعض ونخاف على بعض علشان مرحلة جاية لازم برضو نلتزم بيلت وغسيل ايدين والتبعاء بالاجتماعي زي ما الرئيس قال في اه خطابه اه مع اه اجتماعه مع مجلس الوزراء من يومين ودي لازم عشان نشمي نفسنا لان اي حماية غير الحماية الشخصية هي عبارة عن وبهات نظر او تكهنات لحد ما المصري او اللي يتوفر لا بد لابد ان احنا ده اللي قدامنا حاليا تليفون او اتنين خمسة سبع سبع واخد تمانية سبع اتنين معنا تليفون الو الو ايوه صباح الخير. صباح, صباح النور. كل سامون طيبين وخضراتكم بطاعة السلام <تصفيق> وحنا لسه امسف ناس اه يعني <تصفيق> بداية <تصفيق> يا فندم بدايه انستويدني بس صغيره بس طففه عشان ما تسكتوش وعشان انا اسكندراني وعارف كده يعني ده كده دلع كده البغدغه يعني المشاهد اللي شفناها من الكورنيش والكلام ده كله كله دلع لفاه ده دلع انا طارق مقيم في اسكندريه حاليا يعني نعم حضرتك مقيم في اسكندريه حاليا لا أنا مدير تصوير وممكن في أكتوبر أهلا <تص> بحضرتك بس حضرت من أهل اسكندرية أنا من الجمر ومن البحر أوه. أوه جميل فطبعا أكيد اللي بيحصل في القاهرة ده من لحضرتك حضرتك أكيد حاجة <تص> دلع بسطول اسكندرية ده هو اللي حصل يعني زي دي, دي ده شد اسكندرية <تص> إنما اللي في مصر ده بعد آآ ده ده كده حاجة جهزة يعني الحمد لله <تص> حضرت اسكندرية أولا أتعرف بحضرتك انا ستي اللي بدوب في عهر الكوباية سكر لا؟ <تصفيق> لا، دي <فصدورة تصفيق> اسمه حضرتك محمد سكر أه، اهلا بحضرتك أهل أنا، أنا في برنامج اهلا بتشارك طبعاً، فرصر، سعداء فرصر بيه، بيه، سعداء بتوصل حضرتك الله يبارك طب بقى استاذ محمد يعني نعم احنا زمايد <تصفيق> ايوه صحب الضغط عايز اسأل حضرتك يعني احنا مبارح طبعا وعندنا الشيطة في مصر انا حضرت في اسكندرية فترة بس كانت شعر اربعة كانت الظاهرة الجميلة جدا في اهل اسكندرية ان هم الدنيا بتمطر و بينزروا يتماشوا و حياتهم ب... يعني بجد انا جيشوا بتاع بعيني فاوقات واحدة في اسكندرية في, في وقت كانت الدنيا بتمطر جامد انا بناتي كان اول مرة يروحوا اسكندرية نزلوا من البيت وغوفوا الشارع وعملوا حركات يا بنت اطلع إيه بان انت بتعملوه في ان تصرق علينا فرحانية بقى ومتغططين قاعدين في الجنينة يعني بالزف هو دي ملاحظة جديدة على اهل اسكندرين ان هم المطر مش بيوقفهم بيضالوا ماشيين في حياتهم عادي و... اه بالزفق و... ويمكن آه. عشان الحياة عاودوا ان ننسوا عشان عندكم مطر بيستمر كتير فمش ممكن يعني الحياة توقف لا عمين ده أوروبا ده صفتي <تصفيق> <تصفيق> في المطر اللي كتاب عرفيه ايه <تصفيق> ايه <تصفيق> ايه <تصفيق> ده عادي ده <دا> حياتنا العادية <تصفيق> يعني هو كمان الجو بيبقى تقريبا انا معرفش الصراحة من شعر هو <تصفيق> جميل جدا اه انا دي انهم بيكونش سقعة على الدرجة ان لا, لا خالي اه بيبقى المطر نازل لكن الجو شوية فيه دفا لا هو اسكندرية هواء ومطر ده القاهرة القاهرة بتبقى سقعة مه دي تقريبا دي خصائص المدن الساحلية بيبقى جو فيها شوية راطب علشان البحر لكن المدن الداخلية بيبقى جافة بالضفر بس يعني حاجة ممتعة <تصفيق> بس كانت <يعني حاجة> ديها ممتعة وضع <تصفيق> صيفا <تصفيق> بس هو خلاص انا تعودت على مصر وقعت في توبر توبر شتيت دي مرتين بس امبارح واول الشتاء اكيد سيد محمد يعني اللي لقت نظرك للشتاء لكن حديثنا يمكن أن كان عن وفاة مارادونا وسطورة كرة القدم وكرة القدم عموما والسعاده اللي بسببها للشعوب يعني موضوع مارادونا أستاذ سامح في شادي شادي أنا آسف <تصفيق> في ظاهرة يعني ظاهرة معروفة يعني أنا عديت 70 سنة الحمد لله ربنا ديك صحة ظاهرة معروفة يعني بداية الكورة كان في صلاة سليم وكان فيه شازلي شازلي اللي ما حد اشتخططها لحد النهاردة في روكيا <تصفيق> من إحداث اللي سجلة 137 هات ما حد تسجل حد الليل مم. حسن جمر شذلي الله يرحمه كان من اعظم اللعيبه كان ع... يعني من أعظم كانت في عصره مم. وكان لل... بس مبهدل الاهلي فجيه بعديه دي... ترسانة طبعا بيلعب ده الاهلي بيلعب الشاذلي يعني الشاذلي يعني... مصطفى كان طبعا مسمينه ملعب بعد كان بعد <تصفيق> الظهر <تصفيق> <مصفر ياض> كان, <تصفيق> كان بعد ومدفع طمعا كان بيبقى في المغرب لما المصارف كان بعض الضهر فكان نسمينه مدفع بعض الضهر يعني وبعديه جيه بعديه يعني أجيال وأجيال عالميا كان فيه بلي بليه, بليه كان قسطورة وبعدين بعد بليه في فيه هلو؟ مع حضرتك بالفضل بعد بليه؟ جي بعد كده مارادونا ورونالدو ورونالدين هو يعني احنا جيه عمدالة كان اسمه كتيره ومهارات أو كتيره اوه بطب كتير فالعاصر بتاع مارادونا مكنش ما فيها حد زيه جي بعد مارادونا ميسي مم. ميسي ده ظاهرة جي... حالية في مين في ميسي ميسي ما حدث يستخطى لحد الآن فكل جيل بيظهر لاعب فيه شيء من الأجاز يعني دي دي يعني حدث شايش رسولة محمد ان ممكن بعد كده قدام شوية مثلا عشر سنين عشرين سنة الناس تتكلم على ميسي كأنه زي بالضبط مرادونا اكيد حضرتك مرضونا لما رقص فريق الانجلترا من نص الملعب مم. اللي عملها عملها سعيد العويران في السعودية مم. من نص الملعب رقص الفريق كله هو ماشي ودخل جون مم. عملها لكن... كمان في مصر مين مم. عملها كمان في مصر اه اسمه الكملعب في اسماعيلي وراح للاهلي زا اسمه اه براكات. براكات. براكات. براكات. براكات هو في الاسماعيلي. وده اللي خلاه راح الاهلي. رقص مم. فريق من نص الملعب. وهو ماشي رقص الناس كلها لحد محط جون. اكي. لكن هي طبعا هيبه من ربنا رب سبحانه وتعالى الاسم لما يختارن دايما بالمهارة العالية يعني كلمة مارادونا مسترم. وصول عالمية. وطبعا الا الا الا الغربي. طب بكرة, بكرة المباراة رايك فيها ايه العلو والزمالك وشايف ايه بقى والله انا حالبث قميس او بلوفر محايد اه لان يعني انا مداد كده كده افرخ محايد دي جميلة اوي كده كده دي بقى فرخان طبعا انا عايز انا هتفرج على المطر جميلة ان كنت انا دمين سويا اللي لايه انما انا هتفرج على المطر اللي بيلعب كويس هشجاه واتمنى ان يفوز سويا فعلا بحقه مم. والله جميلة يا سيد محمد يعني الزمالي في, في لعيبة كويسة جدا والأيلي في لعيبة كويسة جدا في الليلة كويس بكرا إن شاء الله ربنا يوفقه يوفقوا و وينسب البطولة ليه لأ ما ده مصري وده مصري يعني ده مصري وده مصري مش يعني البطولة في مصر أيها جميل سيد محمد ركر مشكرك جدا ودايما تكون معنا شكرا جزيلا فينا شاركنا إن شاء الله دايما في العزمة اه اه بس ايه اه زاهرة اه اه كنت عادة عليها انت خد... ايه حضرتك اه على طول يعني كل كلمة بتضحكي كل كلمة بتضحكي انت عمو فيه اختي تتتتلموا تضحك اوه <تضحك> <تضحك> الناس الالبطئ وكده حطاهم ايه التفاعل جميل يعني <تضحكي> احنا بتحاول نخلي اه الأه... متفائل متفاعل للناس وخصوان احنا النهاردة يعني بايما نيجي السوكش Hutch... وفترة الخميس دي فترة مختلفة عن كل الفترات لان بعدها كمان بيبقى فيه اجازة طيب. وبنحاول نخلي اليوم بتاعنا مختلف شكرا, شكرا الله حضرتك شكرا اليوم الخميس ده كان الاجازة بتاعتنا من المدارس ومن الجامعات. بالضبط اه محنا بنحاول نخليها مختلف على التمين عن الجمعة حتى بالضبط شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك جدا على شكرا طول تاني. وخش على طول لك انتزقتك. وحبا. جوه بركة. دف القائد وخش بركة. محمد المسلكة والنمس حلوه افضل. والفياسين محمد المسلكة. يا الله الناس اجيم محمد عبد المنص واول اهداف هذا اللقاء وطبعا مفيش كلام انتقاء بخبره كبيره هذا الشوط عشان السعدي علي تعدي تعدي محمد طرقات ولا قفيله وعميق خطيره يد ولسه ولسه ولسه ولسه ولسه, ولسة, ولسة يخرب يا راجل مستمرون معكم مستمعينا وانا في انتظارك يوم الخميس تليفون هو 25771872 معنا تليفون الو صباح الخير يا استاذ صباح النور يا صباح الخير بحضرتك مين معايا بحضرتك ال طنطة كلهم نورا بالله بقى احسن دويته والله يا سيد سيدي والسيد الحاج اهلا بحضرتك محاولة من طنطة نساء الله يتكل اهلا بحضرتك من بلد الحمض والحلوة والسيد البذود <تصفيق> اهلا بحضرتك والسيد سيدي صدري اهلا وقفضلك الله والله شيت مبرح كان عندنا يعني الجو كانش مستقر اول يوم محسر الكلام ده مبرح طنطة والله والحمد لله بس جوه اللي يعني الحمد لله يعني ربنا رطف الجو هوتو يعني اختلف عن البرح كده الحمد لله كله يجب ربناك يا كانت هي لا والله حد كان آه. آه كانت يعني الشطاء الشطاء فعلاً يعني يعني الدنيا كانت في مطر غزير لا غزيرة. آه. يعني كانت فنز... ساعة ساعة آه. آه. ساعة الحمد لله للقبر لثمانين برحل ال زعل الكل لوا ااا مرضونه والله أنا حضرت لأن يقولك أنا تخطت الخمسين أنا أحب الله ديك صح فا أنا حضرت في كسل على ستة وثمانين كان حاجة لدرجة إن كان أيامه طالب الزجر ما مسني بعض تقريبا لك. كابتن طهرب زيد لما كانت كل نادي القاهره كان بيشبه منه مارادونا النيل يا استاذه شكاك ايوه طبعا كان قريب على فكره اداء وكابتن طهرب زيد طبعا قريب شويه من نفس الاسلوب الاداء يعني نفس ال... آه لا لا رجله الشمال وبيسدد حضرتك طهرب زيد كان مسمينه مارادونا النيل مارادونا النيل اه كان ايامها رأى فيه برده عمالقه مش معنى مرزانة اسمي الواحدة للقبض قال لها لأ... لأن موهده اللي تلك نزيلة بعد والذب نفس الستايل ونفس كل حاجة يا ستادي طيب بقى بالنسبة لمباراة بكرة يا ستادي انا بقى تقول لجمالير اولاً كده كده الكاسمش حاسل عمو مصر والله الاهل كسب حلال عليه الكاس ونحن بريكه في الجزيرة, الجزيرة. ادي الزمال الكسب حلال عليه الكاس برضو ونحن بريكه في خمساوضة ده يلا الكاسمش حاسل عمو مصر بحنا كده كده كده احنا الكزبانين. فاحنا بناسة الجماهير يا عسلساج. بعد يزن حضرتك. مساعدة اللي احصل فهمات السوى بقتل امارات. بتكرر تالي كده. لان العالم كله بكر شايتنا. والمباراة طبعا بدون جمهور اولا. ممكن ممكن ممكن ممكن وصادي وصادي كلام حضرتك عشان ما ممكن الخلافات تصل برا لستادي عساد. لا ان عشان طبعا يعني فخه الوسط في دفاع الكرونيك يعني نادر لما هيتكرر الموضوع ده ثاني ان انامر ربنا لما توصل بنهال وجمال دي اول مرة تحصل بين نهائي الابطال احنا عايزين مصر بمصر كده يلف بينا ما مش عايزين الـ الـ حد يخسر كل شيء يهدف بتاع ممكن يسامحنا بالذنوب بس, بس في جمهور قوه برده وستات برده طبعا اه ألعب احنا دلوقتي قاعدين نصر بالناصر الراقي الاستاذ محمد قال احنا ان شاء الله مبسوطين وهنشجع اللعبه الحلوة اه كان بقى من اهلي من الو... او الزمالك فدي حاجه اكيد هتسعدنا لان هي هتبقى اول مره فريق يختاروا كابتن صاده من مصر الصاده مخضبه مصر كلنا وبعد انت اللي كان لعيبه من اسبوع كان الاثنين في منتخب لما كان بيلعب التوكو كان بينمق في ضاع واحدة والكلام ده كله فامسح في يوم ولا احنا الالقاءات اللي احنا بتخش بيتنا وعصرنا يعني الواحد مش عن نفسه بس واحد بيتصرف مع المكان والاولاد وبيسمع وب... بي... كلام بيقصف بيته وغضبه عنه وعزته انا مش عايز الكلام ده لانه قرى كرة... كرة... انا بشوف الكلاسكو الاوروبي في النهايه يعني يعني اقوى من الكلاسكو الافريقي وضعت لها حضرتك الفريق المجارب الفريق الخاسران بروح يبارك للفريق الثاني وخباتني بتاع تردت السيد يا جماعة وضعني ساول المطاب والآخر المطاب قال ف... تمام الكلام تمام... خسر من زمالك وخد الدوري مشكلة مش ما تخسر فيها ايه اصل انا على طول ولا عكسب ولا هخسر حكس... على طول خلي بسيت الجماهير معلش بعد اذنكم انقل على كل اساسنا مش هسيب مصر يبقى تكلنا واحد زي ما في امبارح لاني كانت حاجه طلعت ربنا تعيرنا بيها برضه والله انا مش عارف اقوم من الكلام حضرتك ده مكذبين الكلام ده قال لك عندك كده ما اعرفش هيحصل الكلام ده بره ولا الكل هيخسر على نفسه احنا عايزين نصر بالناصر بنشارك سو انت كتبت زمان كتب في انا انا اتمنى الفريقين بس فريق الخصم طبعا قلب الفريق الثاني ايه شكرا لحضرتك كسرى شكرا شك شك شك شك لحضرتك شكرا لك شكرا لك شكرا وشكرا على كل شكرا لك شكرا شكرا لك مش بس في انتظاره في يوم الخميس نتكلم طبعا عن التريند النهاردة وفاة مرضونه وتأثير الكورة بشكل عام على الجماهير في مصر تقريبا هم اللعبة المفضلة يمكن مش بس في مصر على العالم، على العالم، أغلب دول العالم بالضبط ف... واللاعب الشعبي رقم واحد وكمان طبعا ماتش الاهلي وزمله بكرة ونتكلم طبعا عن الطقس التقصي نس تكلينا تقول لنا كانوا في وقت الحدث ده عملوا ايه مطر كان عندهم شكله ايه يعني خلوهم خلوهم متابعين مراسلين لينا آه في آه موضوع آه طقس انبارح. معنا مستني يا شادي الو, ألو صراحة صراحة صراحة صراحة صراحة صراحة صراحة صراحة اهلا صباح الخير اهلا صباح الخير انا عند الدكتور شادي صباح النور يا فندم انا فاهم طب بحضرتك مين معانا معاك عمرو احمد من الفيوم انا يا استاذ عمار الحمد لله وزي كلهم والله كلنا بخير الحمد لله تمام الحمد لله الاول قلنا اه مبارح الطريق الفيوم تقيما انا نفس الخط فهو بدأ المطر شديد شوية وبعدين اه حاجة بسيطة ووقت مظبوط? ولا كان عندكم مختلف؟ لا, لا الحمد لله رب العالمين اولا في الحقيقة ما كانش عندنا يعني سيول جندا. ام. ويعني يعني احيك بقى كلمة سيول دي اللي بتبقى دايما بين الجبال. امم. امطار, أمطار غزين. بين الجبال. فبلاش سيول. لكن كنت في مطر غزين مبارح اه في الفيوم. على خطير بس احب بس اشكر رجال الشرطة والليهم الصراحة يعني في الايام دي دي برضو يعني يعني لو انا مكانهم انا مشاهدا مثلا اعمل اللي هم بيعملوا ده الصراحة واستحمل اللي هم بيستحمل مزيدة فاشكرهم من من منصط العرب وقال لهم قلبي معاكم احنا طبعا في كارية العجبين المبارح في كارية العجبين المبارح طبعا بالحمد لله يعني في الحياة ما كانش عندنا حاجة وبإذن الله يعني ربناي الشتا شتا يعني أنا عايز أقول لحبارك يا سيد عمار أن أنا بارك كنت برا في الشارع وبرده لقيت فعلا عربيات بسرعة عربيات شابت الميا كانت لأن الحقيقة كمية الميا الأمطار يعني كانت كتير قوي في أماكن وأماكن تانية لأ وإذا رضاها يعني نزلت غزيرة في أماكن محددة لفتانية المطر شديد قوي فالعربيات بسرعة تحركت بنشكرك أستاذ عمارو بنتمنى إن شاء الله يعني إن دي مطر خير وطيبا نفعل إن شاء الله على بلدنا وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب إن شاء الله شكرا بحضرين أخي المستمع أنا وأنا وأنا في المتزارة خد بالك علي دي مش معاملة تعملني بيها و أفتكر لي يا خيام تعرفت عسانك فيها خد سالك عليك لي مش معاملة تعمل بيها و أفتكر لي يا خيام تعرفت عسانك فيها يا The desert, the mountain, the wind, the heart, the lost soul, the dying world, the maddest, the saddest, the first maddest, the saddest, the desert, the desert, the mountain,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 وحدا بيصير مش حلوه بيك جننتها انا فرصه لو ضيعتها ما تزعل علينا يا بس تفهمني يوم تستهزمني وحدها ما تروح وما بتبين لوحدها وتستحمل I will never stop calling you, my sister. Yes, I will. But if you don't answer, if you don't answer, I will call you every day, my dear. مازلنا معنا مستمعينا وفي انتظاركم على تليفوننا 25771872 ومعنا تليفون الو الو ايوه صباح خيرا شادي صباح النور يا فهمت معنا سهلا صباح الخير خيرا رحب اهلا بيك صباح النور صباح لاشتا محمد عبد عبدالجار معنا اهلا بيك صباح محمد, محمد أنا سهلاً سهلاً مورين ربي ربي موراً بيك اهلا سهلا اهلا بيكم موارين دايما نورا نورا نورا إيه أفرشته معك وأقولوا لي والله انا جت شتة جميل في البيت يعني ما كانش عندي حاجة الحمد لا لله. بيتنا ما لنا شتة في الشتاء كان جميل خيال. أنا خلاص شربت النهار كلها على كوبا عباس باص وفي منزل جديدة. كويس استمتعت يعني. انا عن نفسي انا مستمتع بالاجواء دي. الجو جميل آه. على فكرة وجو نظيف ونقي يعني. ومش صعب محمد. هو يعني بغض النظر عن الازدحام هو بيجو جو رائع صراحة. صح الجو صح الهوا بنتشمه بعد المطره ما شطبت وعلى فكرة الزحمة الزحمة بتبقى مش مش اكثرها مشوارها مقفوله الزحمه ان الناس كلها بتروح وقت واحد مم. يعني أوه. يعني أوه. يعني لو الناس اتعاملت عادي ممكن الزحام ده يقل لان الناس كلها بتلاقي ان المطره جامده فبتخاف ان الشوارع تتقفل فبتجري بسرعه فالشوارع بتتقفل يعني يعني. اه احنا خدنا من ضمن الحاجات اللي انا رصدتها امبارح وانا قاعد في البيت يعني يعني انا بقول لك <تصفيق> انا قاله انا الصراحه انا انا كنت <تصفيق> اقول لك في الشارع في ساعة النظرة. مم. وشفت سانا انا ديه في لحظة الدنيا كانت تعادية. مرة واحدة الميادين والشوارع والطرق. مم. حتى اللي تقفلها غريبة يعني. أنا, انا انا انا خدتها مش يوهيتي بيه تمركبتش. انا عايز اقول لك اه يا سنو محمد ان اللي دارح تمان كافية ظاهرة يمكن لحدة صويسة اه انا نحصها لان انا مبارح اعطت في الشارع حوالي تا خمس ساعات. يعني انا النوكوبر لحد ما وصلت اه وسط البلد اعطتها بقى بس المشكله ان انا لاحظت حاجه ويمكن دي حاجه كويسه في لحظه الطوارئ ان عندنا النور كانت مقفوله وكانوا نوع من أنواع الأمان لأن النظر المنزل بشكل غزير جدا على الأرض كان بايما فيه تنبيهات أن عمادة الإنارة بتبقى معرضة للي هي تبقى فيه صعقة كهربائية فالناس ما تبقى معرض فيه فيها تساعنا من بارس كان كوبي مايو كوبي اكتوبر كل الطرق يعني البائري طبعا ده لأ لكن الأماكن اللي فيها ممكن الناس تتحرك بجمد بجم عمود إنارة مش طرق سريعه كانت فعلا اللي عندنا مطفيه كاحتراض من اللي يحصل لا قدر الله صاعق او حاجة انت عارف الاجمل ان ده بقى في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله ان دايما الشوارع ده كويسه والصرفي بقى شغال انت عارفه كده مش هنحتاج نكسر عواميد النور هو <تصفيق> هو طبعا اكيد دي في الخطة بس انا بتكلم على ان ده برضه كان شيء احس ان كنا دايما بنتفرج وكان في حالات بتحصل ان في قدر الله بيحصل في اطفال ما فيه أطفال ما حد بياخد باله بينتبه للظايره دي فدي الحقيقه الحقيقه اللي حصلت امبارح كانت ملحوظه حتى انا استغربت قلت ليه الدنيا مظلمه بس كانت فعلا عشان المطر الغزير ده كان لازم يتعامل معه بشكل استقبال الكلام فيه بعيد عن المخاطر انا ما تاخدش بالها وينزل على الرصيف يمشي ببركه او يجي يطلع رميت في ناس تلاقي جنب عمود كهربا فبيحصل بيحصل ف وكان في كارنيه يعني زي ما نقول جمله اجراءات احترازية منتشرة كان في برضو تخذيرات وفي قرارات من محافظات ان في مدارس, مدارس كان النهارده و... طبعا اجازه في مدارس القاهرة والقاهره اجازه انا ولادي في <تصفيق> القاهرة وانا ساكن في <تصفيق> الجيزه ده بس هنا وهنا اه و... و... وامبارح خرجوا المدارس بدري يعني في طبعا استباق للحدث يعني حتى حتى لو ما, ما وصلتش حتى لو ما وصلتش لدرجة اللي كنا متوقعينها على الامطار. لكن. لازمت عاجزانة اللي فاتت فكر. اه لا مش عايزين نفكيكو. وعايز الله ان احنا اه واضح ان في ذاتي قرارات عاجلة. ده طبعا كمان الواحد اللي سمع اي حد سمع خطاب الرئيس من يومين. مع مجلس الوزراء. كان بتتكلم آه. على ان في دايما حالة اه تأهب في مجلس الوزراء في رأس مجلس الوزراء. عن اي اجراءات احترازيه في في التعامل مع ازمه كورونا وكمان في ازمه الجو لان الحقيقة في تزامن بين ازمه كورونا وبين ان في تغيرات مناخيه في مصر ان فيه مطر شديد بينزل بقى لنا حوالي اكتر من سنتين المطر ده مش طبعا الحمد لله ده خير ده خير طبعا الحمد لله بس هيتطلب هيتطلب مننا ان احنا نبقى في عندنا اجراءات استثنائية هو ده فن الاداره اللي انا شايفه بقاله سنتين ومصر مصر فعلا فن اداره الازمات تحديدا قالوا سنتين مرونة في التعامل مع مع الامور لا انا بقول لك فعلا ثانيه ضربه الازمات في مصر سنتين تحديدا بالضبط ولا اروع ولا اجمل في السباق الحمد لله في تدابير وقائيه فنتمنى رب كل بكل ما دنيى في افضل ان السنه جميل في الشارع البيت شادي في البيت ان شاء الله شاء الله صباح الخير I don't think it's right. I keep my mood, you leave me without. I'm نتكلم عن الكرة بشكل عام ووفاة معرضونا طبعا ده الحدث اللي حصل مبارح طبعا ماتش بكرة يعني تأثير الكرة في حياتنا وفي الناس كلها وطبعا موضوع مطر مبارح معنا التلفون يا شادي ألو؟ صباح النور عبير كويس طبعا كل شايفين ان كنا خير <تصفيق> ربنا المطر خير كل من اللي بيتكلم بيقول المطر خير اكيد طبعا كله خير <تصفيق> انتي بعد الشتاء والدكتوره شكلها ايه هتعيدي الادبيه نوف خطه بكتبه انا كنت مراه. لما كفت قديت وبصرو وفاتت دي مصر يعني قد ايه نفسك سعيده زي ما اديت صباحه ارضيه الصوره حتى الود الكباد عم بيضحك قد ايه جميله قوي محمد صلي مع الشطر فلو سمحتوا بقى يعني, يعني في حاجة بعدك تمام انا كنت بخرج أنا وماما اريفه واهاتك وبقول لهم تكفي في حي واحد في الشطر وكان زي الوضع بتاعه دلوقتي لما ملوش حدتا وانا وهي قال ايس احدا هنروح عبدالطبت فلاده ووطنى الاسمين هنروح عبدالطبت في فلاده وطبت عبدالطبت فلاده ووالله فلاده وقعدت في قاعدة جميلة ويتكلموا وكانوا عاملين محشي وبعديه يجب انت بالإكشي لأس الوردة. ليه؟ عشان الموتة والحظ عشان المحشي طبعا <تصفيق> لا بس انت تكلمي صح عبيد صح لان لقد نعمت الحلوة مع ان طبعا. هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل العلاقات من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل طبعا لو فيه موات توفيق هتخصف عاته كتير. انه قال لي تخصف يمكن ممكن اه <تصفيق> عايز قولك يا عبير يعني فكرتيني الموقف رحمة الله عليه طبعا العالم الكبير دكتور احمد زويل. قال قال اه ان هو لما كان جاله خبر فوزه بجائزة نوبل كان مريض وفي السرير وكان درجة حرارته 40 وكان عنده برد شديد جدا دور برد شديد جدا. ولما اه جاله التليفون يقول لك قمت من السرير والبست وخرجت ونسيت ان انا عندي دور البرد ده وخفيت فعلا جولك يعني لما قالوا الخبر انو خبر بتاعته أصلاً خفت وبعد بعد ساعتين تلا تتكر قال لك والبرد رحت هنا ساعتين شادر اتخرج يعني فالحالة النفسية لا تأثير شريع جدا طبعا الله يصبر بخاف لك اكدت لي هكلمة لنا في ارجاني انتي كلامك جميل كده اكده يا عديرسة طبعا كلامك اه اه طديا ونفسيا لان اه لا نعم الت... انا انهارتا انا حبي تعييت اه انا جانب صارح وانهارتا موجودة نخط لوحدان اه اختي او بده اكتل التحديد بطرعي ما بطرع في التحديد كنت انا موجودة عندهم كل كنت باريس من دروف الصحية حقيقي حقيقي بقول بكل أتراف. مش عايزة كاك في الاعتراف <تصفيق> من اللي انا لقيته معاهم من حجاز وعطف ودعميش جدا كلنا بحتاجين ده جدا جدا جتة جتة وبعدين مشروبات دافية. ولو بس في شيء ده وطرحة مش جميل مشاعر جميله والله عظيم بس ما تنسيش بقى كمان شوربه العدس شوربه العدس بتقوي وكمان مفيده في فتره الشتاء انت بتاخدي بتاخدي يعني نتجمع على اي حاجة حلوة ودي طبعا دعوة جميله منك يا عبير لان احنا نتجمع عشان مناعتنا تقوى بس برضو نتجمع في علشان طبعا فيروس كورونا ان شاء الله دايما متجمعين في الخير ونسفر يعني اول أو ان شاء الله نرجع زي الاول واحسن ونرجع نتجمع زي زمان ومناعتنا تبقى اقوى ان شاء الله مشكوره جدا يا عبير نورتينا شكرا, بيك. شكرا, بيك. شكرا. أهلو. أهلو انا كنت كثيره جدا شكرا لك معلش في فون ثاني يا شادي انا اهو اهو خير يا استاذ شادي طبعا نورك والله اهلا ازيك يا مدام رحاب اهلا بك مين معانا عاجم عبد معكم معاكم الفيوم انا من الفيوم يا اهلا وسهلا وانا بكل اهل الفيوم الله يخليك والله الامطار المبارح لفارفتي اكتر من تلت ساعة عندنا في يوم اه يعني احنا يا صراحة منها المسل ربنا ميامة بتطورش كيلوه مم الحمد لله بس ما كانتش ما كانتش كتيرة يعني ما كانش فيه بارك مية لا لا لا ما كانتش شك كتيرة لا خفية حالات خفية فبس مم اما بالنسبة لموطف الهيل والزمانة يعني انا مع الاعليم كل فامل في التأجاز مم بس في حاجات يعني اوبرشارتش اه شيء دي ما مش معنى انا اول اتواجل اهلاوي لا في اي لحظة انا بتمنى فوز للأذي وبحب النادي تادي ومتمنى فوز ما قدرش اقول له اللاجل اذي خسر ايه كممصول لا لا لا عايزين بس نتكلم برضو في المعقول ايوة ما نتعطدش انا احب لها ديه كمان عايز بس اعمل ما فيش للاخر بس مش اخطر من كده لكن ان احنا نقول مثلا لو فريق بغلق هكون مقصول لا لا مش هده مقصول طبعا مم. عشان دس يعني برضو في فنصبت الصحيح بس احنا كمسطين قولينا بكرة ان في حد من الفريقين هو لا يفوذ. اكيد اكيد. وفوذ مصر, مصر ده شيء اه الاجمل والاهم. بس اهم شيء فعلا انه ما حدث فيه للاخر. مش اكثر من كده. ده بالنسبة للقورة. يعني حقيقة يعني بإذن الله يا مصر لمصر عموما ان البطار الكل موجودة عندنا في مصر. مم. بس انا كنت اتمنى كل في جمهور اكثر من كده. بصراحة. ده عشان كرانة. يجب تقول انت عندي في, في لو في عشر ما ميزانيش فيه مم. يعني لو في في فيه السادة الكاريرة بشئ ايه وعاكله انك مزفرق هو حقا حاجة عامة وشوفنا طال اوروبا فرق عريقة كانت الجماهير يعني بتبقى عاملة زي شفنا برضو المدرجات خوية. ان شاء الله إن قريبا بإذن الله تنتهي الجائحة وتنتهي الظروف ونشوف يعني كل حاجة سعيدة ونرجع لحياتنا الطبيعية بإذن الله يعني هو حاجة طبعا كلنا مش مش سعداء بيها لكن أكيد إن شاء الله هت هتنتهي بإذن الله ايه وستش هذي من اللي اتي شفتها مبارك في الدوري. ده كان دوري بطالة أوروكا؟ لا كان دورة بطالة أوروكا بتلاقي مبارك ما شو دير أصلا أنت عندك نهائي نهائي كانت إفريقيا المطلقة من أكبر البطولات الأفريقية يعني كان حتى ولو هو العدد في في برضو خلي بالك يا, يا أستاذ العجني المشكلة برضو احنا, احنا لسه تجعيحة فاحنا برضو حتى لو عاشر تلات ما لو عاشر تلات دولهم برضو مش, مش عدد قليل يعني هو الامان اكيد ان احنا نتفرج ونستمتع اهم حاجة في اي مكان سواء بقى في الاستاذ او في التلفزيون لكن هي حاجة, م... حاجة, حاجة, حاجة محظوظة طبعا طبعا للينا كلنا يعني يعني منظر الجمهور وشكل الجمهور وصوت الجماهير اكيد دي دي حاجة اساس يعني اساس في كرة القدم صلعني اول مرة فرقين يبقوا مصريين ق بعض ودي طبعا اكيد يعني شرف لنا وكنا محتاجين ان احنا نسعد بدا. بس هنا ايه غزبنا عنه. يا بسمو مجمس صباح الخير على كل عسر فتر عرب الوحسين من زمان. شكرا الله يخديك في صباح الخير على الله كل صباح الخير على صار. شكرا شكرا افاه ان تم فمنذ رحيم وعندي عبدات المطر حقا سؤال دمطر الدنيا ولد معي فمنذ كان الشتاء يغطيه بنعطفه فلا أذكر في بارد ولا ضجري كانت لي حتاع خلف نازلتي كانت لي فتاعد كالفنا في نسين فتحل الشعر معكم مستمعينا على مدار الساعه اتكلمنا في اكتر من موضوع واتكلمنا طبعا عن الكوره وتاثيرها وماتش بكره وماردونا كمان عن الجو كانوا المستمعين مراسلين في الاماكن اللي تعرضوا فيها للطقس السيء امبارح ان شاء الله بنوعي للمستمعين الايام الجايه هيكون معانا متخصصين في وان شاء الله هتكون عندنا حلقات ترند كتير قوي واستمتعنا اكتر عشان مع حلقه اكتر من حدث حدث الاسبوع اللي فات دنيا ما هتقري زي المجبل كنا معاكم مستمعين وفي انتظاركم كنا معاكم امامي الميكروفون رحاب الله سالم وشادي سمير و عبر الالم ورثه بيسرق كل اللي من وابلنا فكر السنهور هدافيه محمد بيسال مشاكلنا الله يخرج Alma shakil islamu Yemeni beda is minta isafri tala wa islamu wido isdo. Aa a a a a a a a a a a a ايه ده؟ جت بس وبحلقا ما مفيش بكرة جاية جت بس وبحلقا الارض ده بيجيب بغتده والبحلقة بتجيب زحله ايه يا بنتي المرفده وبلشتكم شعله ايه ده يا بنتي المرفده وبلشتكم شايله ماتت تن فيو ماتت تت شوفت حك هو احنا قاعده ويلو السترو لا تاني كفو لا لا افوا افوا راسي صنم رسمت والشهر زحام وساكت كلامنا ما لاقي كلام استودع في سنعاني في طوره المعاني في سنعاني To rule me, to rule thee, to share the misery, to eat the damage. To rule me, to rule thee, to share the misery, عن مشكل اتعي قديلة معيشت المردى جعا اتبوت الجهيل اتبتني برتم اتبت شارع الحر بحاج اتبتنا ملقي جدن بقلب الجمالات ونصف قروب عن دين سلكت مصرع بقلبة ونصف قروب وينادوا لا أعزو يسا نربي شاركهم صارت تبقى رابنا محل بالشير دفاتا يتفلا وجات واعزو دفلو الإيمان عشان عملا معي إجدعي الحمال مقدرس نرسل لأي اختفاء